can see. Thank <laughs> you. عذاب أليم هذا مكان تلمع فتكم فزومكم ما كنت تكذون. ki tavil la n'a jarjan ara كي تا فينا نيهو ما خلونكم زمانتي روحم ياني كدي نور قائم انا تولفينا ان وقاتلوا المشركين كعب كما يقاتلونكم أعلم أنه هذا ما أره تكون في القف يظل به الذين You hello at the لكم بذا كنا لكم فِي في سبيل الله ساقلتم إلى الأرض ساعة الحياة دنيا في الأخير في الأقلبي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 لا تَفُوزُ فقد قَدَرٌ لَهُ فَغُلُوهُ إِنْ أَنْقَرَ جَوْلَ الَّذِي لَكَ الفاري إذ يقول نفاح بجيلة زلق نزل الله سكينة علي وأيادوه بجنود لم تر و أيادوه بجنود. ديو لون تاو ذا وجالك نعمت الذي قال انما الله جهير والله عزيز حكيم ارا هو ذا قد نافولا ثاني أثنين إلغما في الظار إل يقول لصاحبه لا تَذَكَّرْ نَأْتَقُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَ وَأَيَّدَ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَضُرِبَتْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ الذِّلَّةُ وَبِطْشِ كَفَرُوا وركلت صاحي جيهد ا والله عزيز حكيم وثقالا وجاهدوا بأموادكم وأنفسكم فِي سبيل خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا تبعوك علىك بعث عليك الشك وسيحلفون بالله لا تقام لخرج يغلكون أفظهم والله يعلم إنكم. كذبون أذى الله لماذا أزلت لهم حتى تبعي لك الذين صدقوا فَوَلَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنَ لَهُمْ حَتَّى يَسْتَزِيعَ لَكَ الَّذِينَ صَادَقُوا أَسَادَ مِنْكَ ما يستهزئ الذين يؤمنون بالله ويرضون بالآخر أي يجادو أي يجاهدوا زين لك الذي ما صدق و لا من الذين يؤمنون بالله ويرضون الآتي أي يجادو أي يجاهد I ذا لينك الذي دنا من واليوم الاخر ورث قولهم والله أذوب فقوم في غيب جم صدق الله